اكثر نفر ان احسنتم احسنتم ليانفسكم وان اسئتم فذا فاذا جاء اوعد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 الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً هَادِيَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ إن فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نبعث رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نهلك قَرْيَةً أَمَرْنَا متر فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تدميرا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بعد بَعْدِ نُوحٍ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 آخرة وَسَعِي لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُ هَا أُولَئِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وات ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين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 إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدير إنه كان بعباده خبيرا بشيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف بالقتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده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 ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقي في جهنم ملوماً مدحوراً أفأصفيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائك انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قل لو كان معه الهه كما تقولون اذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالي عما تقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إن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 أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبالهم نفورا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 وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أو حَدِيدًا أو خَلْقًا مما يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ من يُعِيدُنَا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبدتم إلا قليلا وقل لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْ إِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيْنَا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يرحمكم يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنَّ شَأْ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 نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ ربك أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً للناس وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا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 وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا أمنتم أن يعيدكم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة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 آخرة أعمي وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتدي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيء ان قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذن لا يلبثون خلافك الا قليلا سنه من قد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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنِئِ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَوُسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدٍ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيْتُمْ من الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ولئن شِئْنَا لَنَبْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً من ربك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لَئِنْ اجْتَمَعَتِينَ إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً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 يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد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 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يروا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 فقال له فلعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأسفل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 وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا